تفسير س الاعراف الدرس السابع والخمسين موسوعه ا ل ن ه ه م ف ي ا خ ا ل د و س ي للعلوم غ ل ت ا س ل ا ح ت ه م Thank、uh、you. -huh. لفضيله <تصفيق> ا م ح ا ح ب ا ل ن ا ب ل 「なんでしょうね」<音楽> Thank you. you、yeah.